هنا تنبيه إلى مسألة في الدعاء فالإنسان يدعو ربه لاجل المسألة وإخلاصا لله تعالى فإن الدعاء عبادة يتقرب الإنسان بهذه العبادة إلى الله تعالى <تصفيق> إلزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم فيه حد على صحبة الأخيار وفي صحبة الاخيار منافع كثيرة أنت قد تكون لست حافظا للقرآن لكنك تصحب حافظا للقرآن وتراه يقرأ ويراجع وتراه يستحضر الآية فأنت ستأثر به وتسعى لايجاد أن تحفظ ما تحفظ فربنا قد أمر ب ان نصحب هؤلاء فقد الزم نفسك بصحبه الذين يدعون ربهم دعاء عباده ودعاء مساله اول النهار واخره يعني هؤلاء يدعون ربهم اول النهار وآخر النهار يريدون وجهه يريدون ذاته طلبا لمرضاته مخلصين له والانسان عليه ان يحقق الاخلاص في جميع اموره لا تتجاوز عيناك عنهم يعني على الإنسان أن يعني لا يذهب عن الخير إلى الشر لأن النفس إن لم تشغلها بالخير اشغلتك بالشر لا تتجاوز عيناك عنهم تريد مجالسة أهل الغنى والشرف ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه وهذا لما أمر بصفة الأخيار حذر من صفة الأشرار فأمرك بتنحية الفقراء هؤلاء الكفار قد يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي الفقراء ولكن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عن ذلك اذن ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه فأمرك بتنحية الفقراء عن مجلسك وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه وكانت أعماله ضياءا يعني يحذر الإنسان أن يتبع هواه ويترك مراد الله ولذلك على الإنسان أن يكون ممن يستعمل الأوقات لا تستعمله الأوقات ولذلك الإنسان يجعل لكل أمر حطه مما يستحقه من أداء ما أمر الله تعالى به وليحذر الإنسان التفريط وإن يحذر الإنسان التقصير والتضيع فربنا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فالإنسان لا يفرط في شيء إن الأوقات وأيضا لما قال ربنا ولا تضع من أفلنا قلبه عن ذكرنا أيضا لا تؤثر هوى نفسك على طاعة ربك وفي قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون أي مع الناس مع الذين مع مصاحبة الذين فالإنسان يكون مصاحبا لأهل الخير ويقتدي بهم وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يفرط في شيء فالإنسان عليه أن يكون مخلصا بدعوته طبعا البظيفة الرئيسه للمؤمن هي الدعوة إلى الله فعلى الانسان ان يكون مخلصا بدعوته لا يطمع بأحد والبركة تكون مع أهل الإيمان الحق، فيسعى الإنسان أن يكون مع أهل الإيمان الحق، ويحذر الإنسان الرفقة السيئة. أخطى الرفقة رفقة سيئة، والأخطر رفقة رفقة الإنترنت، وهي رفقة الافتراضية، يدخل الإنسان يعني في البيت أو في الغرفة أو في عمله أو في سيارته لا لا يراه أحد من الناس إنما يراه الله تعالى والملائكة يكتبون عليه فليس أيضا يحذر هذه الرفقة ولذلك كثير وكثير وكثير حرفوا بسبب هذه الرفقة الضاله ولذلك من الآداب أن الإنسان لا يكون وحده كي لا يتخبطه الشيطان فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يرقب نفسه وعلى الإنسان أن يحذر اتباع الهوى الشهوات أو بالشبهات يحذر الإنسان وفي مجالستي أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الخير دفع عن ذلك. وايضا على الإنسان أن يلازم التوبة والاستغفار. فإن الإنسان يعني يقع بالدن في لا مخالف عليه بالتوبة والاستغفار وعليه بالطاعة والعمل الصالح. الآية التاسعة والعشرون. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا وَقُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ عِنْدَكُم مِّنْ نَّفْسِ اللَّهِ لِغَفْلَةِ قُلُوبِهِمْ مَا جِئْتُكُم بِهِ هُوَ الْحَقُّ وهو من عند الله لا من عندي ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيسر بجزائه ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره إن أعددنا إلى الضالبين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم سورها فلا يستطيعون فرارا منها وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاثوا بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره ساء شراب هذا الشراب الذي يغاثون به فهؤلاء فهو لا يغني من عطش بل يزيده ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم وساعة النار منزلا ينزلونه ومقاما يقيمون فيه إذا هذا تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم وقل الحق من ربكم فالحق من عند الله تعالى ولسان أخله عن طريق الوحي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين هذا تهديد إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سراتقها أي الحراس من الملائكة وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشفل وجوه المؤمن في الدنيا لما يشرب الباء يحمد ربه والكافر في النار يتحسر على شربة ماء ويستفتر أنه كان في الدنيا يشرب فيزداد تحصره على النعم التي كان فيها في الدنيا ولذلك هذه النعم علينا أن نستخدمها في مرضاة مستيها وأن نشكر الله عليها بئس الشراب وساءت مرتفقا فبئس الشراب ذاك الشراب ولما ذكر الله ما عدل الظالمين من عذاب ذكر ما أعد للمؤمنين من ثواب كريم فقال الآية الثلاثون إن <تصفيق> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب فلهم ثواب عظيم إن لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة تأمل هذه الآية الكريمه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا فربنا جل جلاله لا يهضم أحدا عمله ولا يظلم أحدا أبدا وانت حينما تعلم ذلك عليك أن لا تفرط في عمل صالح أبدا فالعمل الصالح يكون عند الله تعالى الآية والثلاثون اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وا تبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا اولئك الموصوفون بالايمان وفعل وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات لهم جنات اقامه يقيمون فيها ابدا وتامل ان هذه الدنيا ما تملكه إما يرحل عنه وإما يرحل عنك في حياتك أما الجنة فمن دخلها لن يخرج منها ولن يذهب نعيمها تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العربة إذن الأنهار تجري من تحت منازلهم وقصورهم وأشجارهم فيجتمع النفع وجمال المنظر يزيلون فيها بأسورة من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه يتكون على الأسرة المزينه بالستائر الجميله حسن الثواب ثوابهم وحسنة الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه إذن لما ذكر ربنا حال المؤمنين وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا بين المقام الذي يقيمون فيه فقال اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنه مرتفقا الايه 32 واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن جعلنا للكافر منهما حديقتين من أعناب وأحطنا حديقتين بنخل وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا تأمل هذا يمرنا في هذه الحياة الدنيا وربنا قد ضرب لنا هذا المثل لأن نحو هذا يتكرر كثيرا في تعاملنا وفي دعوتنا إلى الله قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين كثير من الناس يعطى هذا الخير ولكنه يعب بالمعاصي ولا يستخدم هذه النعم في طاعة الله وكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية إذن ربنا يقول اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحفثناهما بنخل وتامل هذا الجمال وتامل جمال النخل وجعلنا بينهما زرعا إذن هي كل واحدة منها جنة في غاية الجمال نعم الايه الثالثه والثلاثون كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فاثمرت كل حديقه كبارها من تمر وعنب وزرع وتامل جمال هذه المذكورات ولم تنقص منه شيئا اي ان الحاصل قد ظهر كاملا بل أعطت وافيا كاملا وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر يعني من الأمور الشاقة في المزارع الماء لكن الماء حينما يكون في وسط هذه الأشياء يجعل الأمر في غاية السهولة الآية الرابعة والثلاثون وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان لصاحب الحديقيتين أموال وثمار أخرى فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مخترا أنا أكثر منك أموالاً وعز منك جانباً وأقوى عشيرة وهذا الأمر الخطير جدا عند الإنسان يتفاخر على أقرانه ويتعالى عليهم ويتكبر بالنعمة من فوائد الآيات فضيلة صحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالقتهم وإن كان قراء فإن في صحبته من الفوائد ما لا يحصى إذن الصحبة الصالحة فيها خير كبير كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمار والأقاة عدى الإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى وذكر الله بالقلب واللسان وحينما تذكر الله هو حسن وحينما توسبس لك نفسك بالمعصية فتذكر الله وتتذكر عقابه وتتذكر فضله للذين يمتنعون عن السيئات تطمئن النفس وتهتدي النفس لنور الإيمان فينصرف الإنسان بتذكر القلب حق الله تعالى فينكف الإنسان عن المعاصي ولذلك ذكر الله حسن وذكره عندما توسوس النفس بالمعصية فتكفها أحسن بل إن من مقاصد الدكتوري أن يستفكر الإنسان حق الله تعالى فيؤدي الإنسان حق الله تعالى امتثالا وانتهاءا قاعدتاء الثواب وأساس النجاة الإيمان مع العمل الصالح لأن الله رتب عليهم الثواب في الدنيا والآخرة إذن على الإنسان أن يكثر من أعمال الصالحة وأن لا يفرط في شيء منها